مَا ظَنَاتُم أَي يَخُْجُ وَظَّأََّهُم نِعَتُهُم حُسُونُوهم مِنَ اللَّهِ فَأَتَهُُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحتَسِبوا فَأَتَهُُمُ اللهَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحتَسِبوا وَقَذَ فِي كلُل بِهِمُ الرعب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 مِلِّينَاتٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ وَمَا أَفَاءَ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 أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول انه فانته واتقوا الله ان الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا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 قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون فِي صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤسرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الذي نَجَأُ مِم بَعِهِمْ يقولُونَ رَبَّّنَ غفِلنَا وَلِإِخْوانِنََّ نَ سَبَقُونَ بِالإمَانِ وَلَا تَجَعَفِي قُل بِنغَِّ وَلَا تَجَعَفِي قُ بِنغِلَِّذ نَ آممَنُوا ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لإن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قوتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون لان اخرجوا لا يخرجون معهم ولا ان قوتلوا لا ين صورونهم ولئن نصروهم ليولن الادبار ولئن نصروهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون لا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 كَمَسَ الشَّيطانِ إذ قَالَ لِْإِنسَانِكْفُرْ فَلَم مَا كَفَرَ قَالَ إِ بَرِي أُم مِنْ كَئِنِي أَخَافُُ اللَّ إِنِي أَخَافُ اللَّه رَبَّ عَمِين. فَكَانَ عَاقِبَةُ مَنْ اَنَّهُ مَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ